قوله تعالى ولقد مننا على موسى وهارون ذكر جل وعلا منته عليهما في غير هذا الموضع كقوله في طاها قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى لأن من سؤله الذي أوتيه إجابة دعوته في رسالة أخيه هارون معه ومعلوم أن الرسالة من أعظم المنن قوله تعالى ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم قوله وقومهما يعني بني إسرائيل والمعنى أنه نجى موسى وهارون وقومهما من الكرب العظيم وهو ما كان يسومهم فرعون وقومه من العذاب كذبح الذكور من أبنائهم وإهانة الإناث وكيفية انجائه لهم مبينه في انفلاق البحر لهم حتى خاضوه سالمين وإغراق فرعون وقومه وهم ينظرون وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وقدمنا تفسير الكرب العظيم في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى في قصة نوح فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم قوله تعالى ونصرناهم فكانوا هم الغالبين بين جل وعلا أنه نصر موسى وهارون وقومهما على فرعون وجنوده فكانوا هم الغالبين أي وفرعون وجنوده هم المغلوبون وذلك بأن الله أهلكهم جميعا بالغرق وأنجى موسى وهارون وقومهما من ذلك الهلاك وفي ذلك نصر عظيم لهم عليهم وقد بين جل وعلا ذلك في غير هذا الموضع فقوله تعالى قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى واتيناهما الكتاب المستبين الكتاب هو التوراة كما ذكره في آيات كثيرة فقوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مريه من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وقوله تعالى ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وقوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يحتدون وقوله تعالى ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الى غير ذلك من الايات وقد قدمنا بعض الكلام على ذلك في سوره البقرة في الكلام على قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان الايه قوله تعالى وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى وإنها لبسبيل مقيم وفي سوره المائدة في الكلام على قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكانما قتل الناس جميعا وغير ذلك من المواضع قوله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون تسبيح يونس هذا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام المذكور في الصافات جاء موضحا في الأنبياء في قوله تعالى وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وقد قدمنا تفسير هذه الآية وإيضاحها في سورة الأنبياء قوله تعالى فآمنوا فمتعناهم إلى حين ما ذكره في هذه الآية الكريمة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 ربك البنات ولهم البنون إلى قوله ما لكم كيف تحكمون قد قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون إلى قوله تعالى ساء ما يحكمون قوله تعالى وان كانوا ليقولون لو ان عندنا ذكرا من الاولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون قد قدمنا الكلام على ما في معناه من الايات في سوره الانعام في الكلام على قوله تعالى أو الآية. قوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون هذه الآية الكريمة تدل على أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأتباعهم منصورون دائما على الأعداء بالحجة والبيان ومن أمر منهم بالجهاد منصور أيضا بالسيف والسنان والايات الدالة على هذا كثيرة كقوله تعالى كتب الله لاغلبن أنا ورسلي وقوله تعالى انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقوله تعالى وكان حق علينا نصر المؤمنين وقوله تعالى فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم وقد قدمنا ايضاح هذا بالايات القرانيه في سوره ال عمران في الكلام على قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير الآية وسيأتي له إن شاء الله زيادة إيضاح في آخر سورة المجادلة قوله تعالى أفب يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على قوله تعالى ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه وقد خلت من قبلهم المثولات وذكرنا بعض الكلام على ذلك في سوره يونس في الكلام على قوله تعالى ثم اذا ما وقع آمنتم به الايه وفي غير ذلك من المواضع قوله تعالى وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ختم هذه السورة الكريمة بالسلام على عباده المرسلين ولا شك أنهم من عباده الذين اصطفى مع ثنائه على نفسه بقوله تعالى والحمد لله رب العالمين معلما خلقه ان يثن عليه بذلك وما ذكره هنا من حمده هذا الحمد العظيم والسلام على رسله الكرام ذكره في غير هذا الموضع كقوله تعالى في سورة النمل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الآية ويشبه ذلك قوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بهذا أيها المستمع الكريم نأتي على نهاية لقائنا منهين ما وضعه المؤلف في تفسير سورة الصافات وسيكون لقاءنا القادم وما بعده في تفسير سورة صاد إن شاء الله تعالى فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته